اذ قَالَ يوسف لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إني رأيت أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي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 اَلْيَعْقُوبُ كَمَا أَتَمَّهَا كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ لقد كان في يوسف واخوته ايات للسائلين اذ قالوا ليوسف واخوه احب الى ابينا منا ونحن عصبة ونحن عصبة ان ابانا في ضلال مبين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 قالوا لان اكله الذئب ونحن عصبة ان اذا لخاسرون فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابه الجب واوحينا اليه لتنبئ انهم بامرهم هذا وهم لا يشعرون نَبِقُوا تَرَكْنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ وَمَا أَنتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ وَجَاءَ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 وَشَروه بِالثمَنٍ بَخْسٍ دَ رهِمَا مدُودَتُِ وَكَانوا فِيهِ مِنَ الزاهِدين.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 على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما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 واستبق الباب وقدت قميصه من دذر وألف يا سيدها لدى قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم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 يوسف أعرط عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين وقال نسوة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 ثُمَّ مِنْهُنَّ سِكِّينًا وَقَالَتْ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كريم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 دَخَلَ مَعَهُ السِّجْن فَتَيَانِ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرَانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ نَبِّئْنَا بِتَأْوِيلِهِ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ قال لا ياتيكما طعام ترزقانه الا نباتكما بتاويله قبل ان ياتيكما ذلك ما مما علمني ربي ان تََكْتُ مِ تَقومُِ لا يؤمِنونَ بِلهِ وَو بِالآ خَِةِهُم كَافِرُون وَالتَّبعَعتُ مَِّ تَأَبَ إ إبَ الرَّهِيمَ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 صَاحِبَي السِّجْنِ أَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءً اكثر الناس لا يعلمون يا صاحبي السجن أما أحدكما فإسقي ربه خمرا وأما فَأُخِذَ فَيُصلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ وَقَالَ الَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِنْهُمْ اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ سَأُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِالْعَذْنِين وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعُ سِنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ بِسانْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُؤْيَا يَا إِنْ كُنْتُمْ لِلرُّؤْيَا تَعْمُرُونَ قَالُوا أَضَافُ أَحْلَامٍ وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْلَامِ بِعَالِمِينَ قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذين جاء منهما واتكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ يَافِعُونَ وَسَبْعُ سِنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ لَعَلِّي أرجع إلى أَن سَنُلْعِمُهُمْ يَعْلَمُونَ قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ ثم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 سو فيه يعصر وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع الى ربك فاساله ما حال نسوة اللات قد قطعنا ربي بكيدهن عليم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 وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ولما جهزهم بجهازهم قال اتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين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 قال لي فتيانه جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها لعلهم يعرفونها اذا طلبوا الى اهلهم لعلهم يرجعون فلما رجعوا الى ابيهم قالوا يا ابانا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 قال لئن ارسلته معكم حتى تقتلون موثقا من الله لا تأتونني به لا تأتونني به الا ان يحاط بكم فلما اتوه موثقهم قال الله على ما نقود وكيل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 من الله من شيء إلا حاجة في نفسي عقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون مَا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ إِلَّا آتَاهُ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَلَمَّا جَهَّزَهُ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 كاذنا ليوسف ما كان لياخذ اخاه في دين الملك الا ان يشاء الله نرفع درجه من نشاء نرفع درجه من نشاء وَيَسْرِقوا فَقَدْ سَرَقَ أَخُوهُ لَهُ مِنْ قَبْل فَأَسْرَرَهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ قَالَ أَنْتُمْ شَرٌّ مَكَانًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ إِنَّ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 أستيأسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قال كبيرهم الم تعلموا ان اباكم قد اخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ومن قبل ما فررتم في يوسف فلن ابرح الارض حتى ياذن لي ابي او يحكم الله لي وهو خير الحاكمين يُرْجِعُوا إِلَىٰ أَبِيكُمْ فَقُولُوا يَا أَبَانَا إِنَّ بَنَا نَكْسَرَ وَمَا شَهِدْنَا وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ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 والعليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف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 أشكوا بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون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 دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفلنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاهلون قالوا ان انك لانت يوسف قال انا يوسف وهذا اخي قد من الله علينا انه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 يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ إِنِّي لَأَجِدُ, إني لأجد رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَنْتُ فَنِّدُونَ قَالُوا تَ اللَّهِ إِنَّ كَل فِي ضلالك القديم فلما ان جاء البشير القاه على وجهه فرتد بصيرا قال الم اقل لكم اني اعلم من الله ما لا تعلمون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 وقال دخلوا مصر إن شاء الله آمنين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 افا امنو ان تغ افا امنو ان تاتيهم غاشيه من عذاب الله او تاتيهم الساعه او تاتيهم الساعه بغتة وهم لا يشعرون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 أَفَلَمْ يسيروا في الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ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 قد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترا ولكن فصدقَ الذي بَْنَ يدَيْهِ وَتَفْصينَ كلِ شيءَ وَتَفصلَ كلُِ شَيئُ وَدَو وََرحمَةَ لِقَْومِ يؤمِنُ